بسم الله الرحمن الرحيم. الأتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلن نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طع.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 وفيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت